بعد ان ذكر ما يتعلق بالاخلاق الرديه وهذا النوعان وهذا النوعان يدخلان تحت يدخلان تحته النوع التاسع من الاداب المتعلقه بالعالم في في نفسه أن يطهر باطنه وظاهره من الاخلاق الرديه ويعمره بالاخلاق الرديه عرفنا ان هذا ليس أدبا خاصا من علماء بل هو أدب عام لكل مسلم وصليمه يجب عليهما يسعيان في تخليص وتطهير القلب من الادران والادواء المتعلقه به وعرفنا ان هذا آكد من الواجبات المتعلقه بي بالظاهر بالبدن والمحرمات المتعلقه بي باطن اشد تحريما من المحرمات المتعلقه بي بالظاهر وجمع بين الأمرين مصنف رحمه الله تعالى بين الاخلاق المرضيه والاخلاق الرديه لما سبق تقريره ان الاخلاق انما يتفاوت فيها الناس باعتبار الصلاح فلن يتم اخلاء القلب من هذه الاعمال الرديه الا بي بتحليته ولذلك قاعده عند علمي ان التحليه والتخلي قبل التحلية بمعنى ماذا بمعنى أنه لابد يجمع بين الأمرين فيتخلى عن البخل ويتحلى به بالجود وليس المراد انه يتخلى عن البخل ثم يقع فراغ ثم بعد ذلك يتحلى به بالجود بل يخرج البخل به بالجود هذا المراد ولذلك لو قيلت تخليه او التحليه مع التخليه بلفظ مع لكان اونه اقرب من ان يقال التخلية قبل التحليه يظن الظال انها مرتبة كدخول زيد وعمر هذا اولا ثم هذا ثاني لكن هذا يتعذر كما ذكرنا سابقا لا يمكن ان يتخلى اولا الا اذا تحلى ت... لا يمكن ان يتخلى الا بالتحلي هنيد يجمع بينهما ذكر رحم الله تعالى جمله من اخلاق المرضية كدوام التوبة والاخلاص وسبق الحديث عن هذين النوعين ووقفنا عند قوله وليقين يعني من الاخلاق المرضية اليقين عطفا على قوله دوام التوبه دوام توبتي ولك ان تجعل الاخلاص كذلك عطفا على على التوبه دوام الاخلاصا ثم فرق بين التوبة ودوام التوبه وبين الاخلاص ودوام الاخلاص الذي هو عزيز دوام الاخلاص واما وقوع الاخلاص في وقت دون وقت هذا ليس ليس الصعب لكن دوامه كذلك اليقين وما وما عطف عليه فهو محتمل اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الامر اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الامر ونقيضه الشك فهما متقابلان واليقين اذا فسر به بالعلم فهنا الذي يراد به بعض العلم بعض مفردات العلم اذا العلم كما مر معنا مرادف للمعرفه في لسان العرب وهو قوله اكثر اهل هل يريد ان يفسر كل منهما بادراك المعنى وادراك المعنى قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا والايمان والتقوى لابد فيه من ماذا من الجزم ولا يكفي فيه الظن ولذلك قلنا مرارا أن الصحيحة في باب الإسلام والايمان لا يجوز فيه التقليد ولا يشترط فيه ذكر الدليل لكن بشرط أن يكون الاعتقاد عن عن جزم حكينا على ذلك اتفاق السلف انهم إنما لما كثرت الفتوحات في عصر الصحابه ومن بعدهم إنما ما كانوا يطالبون الناس به بقول لا اله الا الله وقد لا يذكرون الدليل مع ذلك دل ذلك على أن الكافر اذا قيل له قل لا اله الا الله كفى نقول لا اله الا الله فدخل النبي في الاسلام اذا قيل لا بد من معرفه الدليل حينئذ لا يكفي لا يكفي بمعنى انه لا بد ان يتلى عليه قران أو يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يكن عنده ثم الصن باطن فهم لا سيما اذا كان اعجميا علي ما الفائده من ذكر الدليل ولا الفائده من ذكره البته ويكفي بذلك ما حكاه النووي وغيره اجماع او اتفاق السلف قال اتفاق السلف على انهم كانوا يكتفون به بالشهادتين فحسم اذا العلم مراد به بعضه ليس مطلقا لأن الصواب النظن يصدق عليه أنه في لسان العرب يصدق عليه انه علم هذا صواب فيه وأما الصلاح الاصوليين بأن العلم المراد به الادراك الجازم هذا مجرد الصلاح يعني ليس هو المعنى اللغوي كما ذكرناه في شرح الكوكب قال اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الامر ونقيضه الشك وعند اهل الحقيقة رؤية العيان بقوه الإيمان لا بالحجه والبرهان عند اهل الحقيقه المراد به اهل السلوك الذين لهم عنايه فائقه بي القلوب وذكر حدودها وشروطها وما ينقضها ونحو ذلك والحد عندهم لليقين رؤية العيان بقوه الإيمان ولذلك جعل بعضهم أن اليقين مرادف للايمان الكامل وهو كذلك لان عرفنا القاعده في الشرع أن هذه الالفاظ مترادفه عند الإطلاق إذا أطلق لفظ اليقين واطلق لفظ الاسلام اطلق لفظ البر لفظ التقوى لفظ التوبة كما مر معنا بالامس دخل فيه الدين كله الإسلام والإيمان والاحسان شاملا كل اللفظ قال وهو من الإيمان كما قال ابن قيم رحمه الله هو محكي عن علي رضي الله تعالى عنه هو من الايمان بمنزله الروح من الجسد منزلة الروح من من الجسد فإذا خل الجسد عن الروح فانئذ لا قيمه له كذلك إذا خل الإنسان والقلب عن اليقين لا قيمه له قال ابن قيم واذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الامامه في الدين إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الامامه في الدين تزوج الصبر باليقين اي الذكر اي يوم تزود الصبر باليقين ولد بينهما حصول الامامه في الدين قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا لما هنا بمعنى بمعنى بمعنى حين حسنا بمعنى حين اي حين صبروا هي حينيه ليست شرطيه وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا اي حين صبر في ذلك الحين وفي ذلك الوقت لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صبروا وكانوا مقنين هذا النص قال ابن كثير في تفسير الايه اي لما كانوا صابرين على اوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به ادخل الدين كله أدخل الدين كله كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بامر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سليم ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمه عن مواضعها فلا عمل صالح ولا اعتقاد صحيح ولهذا قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا قال قتاده وسفيان لما صبروا عن الدنيا لما صبروا عن الدنيا وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان هكذا كان هؤلاء ولا ينبغي للرجل ان يكون اماما يقتدى به حتى يتحاما عن الدنيا لن يتحقق له الإمامة في الدين وهو مقبل على الدنيا لا أن يطلق الدنيا ثلاثه يعني طلاقا باينا حينئذ يحصل له الإمامة في بالدين مع بقيه الشروط المتحققه فيه في ذلك قال وكيع قال سفيان لابد للدين من العلم الدين لابد له من, من العلم لن يقوم او لن تقوم عبادته لا واجبة ولا مستحبة الا بالعلم ولن تصح ولن تقبل الا بالعلم لماذا لان من العلم معرفة شرطي قبول العباده الاخلاص والمتابعه فكل عبادة واجبة أو مستحبه لابد فيها من اخلاص ومتابعه الذي لا يعرف الاخلاص غيره كيف يحققه لن يتحقق له الاخلاص إلا بالعلم متابعه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتحقق دون علم كيف يصل دون متابعه كيف يصوم دون متابعه كيف يحج دون متابعه كيف يقرا دون متابعه اذا لن يتحقق له التعبد لله عز وجل الا بالعلم الصحيح النافع الذي هو مبني على كتاب الله تعالى وسنه رسول صلى الله عليه وسلم وما يخدم هذين الأمرين من لسان العرب ونحويه اذا قال سفيان لابد بد للدين من العلم كما لا للجسد من الخبز هذا لا حد نازع فيه عند الناس لحد ينازع بان الجسد لابد له من من خبز لا بد من اكل يعني لا بد ان ياكل والروح تاكل او لا تاكل تأكل اكلا معنويا لابد من العلم إذا كان البدن يهلك بمنعه من الخبز فالروح والقلب لا شك أنه يهلك بالمنع من من العلم الذي هو قائم عليه الدين كله اذا لابد للدين من العلم كما لابد للجسد من الخبز من الخبز حينئذ هذا تشبيه تشبيه بما قد يشك فيه الإنسان بامر مسلم وهذا اصل, أصل التشبيه التشبيه يكون بماذا تشبه شيئا غير محقق عند السامع بشيء متحقق واذا كان كذلك فالعلم يحتاج لماذا الدين لا بد فيه من العلم قد ينازع بعض الناس في لكن الخبز والبدن هذا لا نزع فيه البت قال لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من من الخبز قال وقال ابن بنت الشافعي قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي شكا سويلا سفيان عن قولي علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الراس من الجسد وسابقه ابن القيم وكذلك نقل عن علي اليقين من الإيمان بمنزلة الرأس من من الجسد هذه كلها متداخله كما عرفنا سابقا اعمال القلوب بعضها مبني على على بعض بل بعضه لا يوجد إلا بوجود غيره ويكون سابقا له قال سفيان ألم تسمع قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا بمعنى أنه ماذا أن علي رضي الله تعالى عنه عندما أخذ هذا من من كتاب الله تعالى يعني يشهد له قوله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة الايه قال لما اخذوا برأس الامر صاروا رؤوسا رؤوسا في الهدى وليس رؤوسا في الضلاله لان الراس قد يكون في هدن استقامه ودعوه صحيحة وقد يكون رأسا فيه في ضلالة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العلم انما يقبض بنزع لا يقبض العلم بنزع العلم من صدور العلماء وانما بقبض العلماء بين ماذا أنه سيكون في آخر الزمان بعد موت العلماء انه سيكون رؤوس اتخذ رؤوسا وصفهم بماذا جهالا فحكم عليه بماذا بكونه ضلوا واضلوا ضلوا وصنفوا بالضلال مع كونهم جهال اذا هم جهال ولا يعذرون بالجهل صحيح قال رؤوسا جهالا ثم حكم عليه بماذا ضلوا اضلوا غيرهم يدل ذلك على انهم مع كونهم جهالا حكم عليهم بالضلال قال لما أخذوا براس الامر صاروا رؤوسا الا بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في في الدين وخص سبحانه قال ابن قيم رحمه الله تعالى اليقين بالانتفاع بالايات والبراهين الذي ينتفع بالايات الكونيه والقرانيه هم أهل اليقين فقال وهو أصدق القائلين وفي الارض ايات للموقنين ايات للموقنين يعني الذي ينتفع بها هو من هو الموقن بمعنى أن البالغة لو على قد يخص طائفة من الناس بوصف كما قال في كتابه الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الاصف القران انزل انزل للي للناس عامة والتخصيص هنا لماذا لكون الذي يستفيد هو هدى للجميع يعني هدايه للجميع لكن لما كان الذي ينتفع به هم المتقون قصهم به وليس هنا الوصح للاحتراز فكانه صار خاصا بالمتقين لكونهم هم الذين ينتفعون به وأما الكفار فقد ابوا ذلك عين تخصيص المتقين هنا ليس للاحتراز هنا كذلك في الارض اياته للموقنين قال وخص اهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين فقال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هداية وفلاح واخبر عن أهل النار بانهم لم يكونوا من أهل اليقين فقال تعالى واذا قيل إن وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين نفوا عن انفسهم اليقين فليقين روح اعمال القلوب التي هي ارواح اعمال جوارح فليقين روح اعمال القلوب التي هي ارواح اعمال الجوارح متسلسله اعمال الجوارح لن تقوم إلا بارواح ما هي ارواحها اعمال القلوب فان اذا اعمال القلوب كالجسد روحها اليقين وكمال اليقين هو كمال الايمان بالله عز وجل قال وهو حقيقة الصديقية وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره قال وروى خالد بن يزين عن السفيانين عن التيمي عن خيثمته عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترضين احدا بسخط الله لا, لا تسخط الله عز وجل من أجل أن ترضي احدا من الناس ولو كان والدين قال ولا تحمدن احدا على فضل الله الا ما جاء به الاذن الشرعي من لم يشكر الناس لم لم يشكر فيحمد الناس على كونهم اسببا جعل الله عز وجل هذه النعم على على فيشكرون ولا تذمننا احدا على ما لم ياتك الله لانه اذا قدرت شيئا واردته على يد زيد فما كان فمن الذي منعك الله عز وجل اليس هو زيد من الناس قال فان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهيتك لو حرصت كل الحرص وما كتب الله عز وجل لك فلسا واحدا لن تنال هذا الفرز عقيده وعقيده كذلك لو كتب الله عز وجل لك ما كتب من المال وغيره لن يمنعك كراهيتك البت ولن يرد قضاء الله أحد البت وإن الله بعدله وقصته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط قال ابن قيم رحمه الله تعالى واليقين وقرين التوكل وقتين ولهذا فسرت التوكل بقوه اليقين والصواب ان التوكل ثمرته ونتيجته توكل ثمرة اليقين وهو نتيجتهم ولهذا حسن اقتران الهدى به قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين والحق هو اليقين قال وقالت رسول الله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبُلنا ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلئ نورا واشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم فامتلئ محبه لله وخوفا منه ورضاا به وشكرا له وتوكلا عليه وانابه إليه فهو ماده جميع المقامات والحامل لها إذن اليقين بهذه المنزلة من من الدين قال رحمه الله تعالى واليقين والتقوى أي من الاعمال والاخلاق المرضية عند الله عز وجل والتي ينبغي ان يتحلى بها كل مسلم والاجدر بطالب العلم أن يتحلى بها هي التقوى يقال تقيت شيء اذا حذرته إذا حذرته انت سترت ما تحذرهم هذا العصر فيها من حيث المعنى من حيث المعنى اللغوي لكن من حيث المعنى الشرعي أعم لأن إذا اطلقت شملت الدين كله بفعل الواجبات اثثال المامورات وترك المنهيات فيدخل فيها اعمال الجوارح ويدخل فيها كذلك اعمال الباطن قال طلق بن حبيب تعريف التقوى كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم قال هي العمل بطاعه الله على نور من الله عمل بطاعه الله على نور من الله يعني طاعه الله عز وجل انما تؤخذ من ماذا تؤخذ من الكتاب والسنه واذا عرف ان هذا من طاعه الله عز وجل اثبته بدليله الشرعي حينئذ كان على نور من الله عز وجل ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله اذا تجمع بين بين الفعل وبين الترك هذه التقوى أما تقوى ها هنا ثم يفعل ما شاء واشار الى صدر ثلاثه قل هذا اخذ وايمان ببعض الكتاب وكفر ببعض لا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الايمان ها هنا والصلاه اليس تاركه يعتبر كافر مرتد عن الاسلام اذا هذا تفسير باطل لا يعول عليه هذا قول مرجع والذي انتشر بين بين الناس هي العمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فالاصر في ترك المعاصي أن يكون قربة إلى الله عز وجل ولن يتحقق ذلك إلا بماذا إلا بنية لن يتحقق ذلك إلا الا بنيه فليست النيه محصورة في ايجادي وفعل الواجبات وهذا الذي يغفل عنه كثير من من الناس طلاب العلم فضلا عن غيره النيه إنما تكون في فعل المامورات هذا حسن ولا لكن الجانب الاخر الذي هو ترك ترك المنهيات والبعد عن المحرمات هذا لن يكون طاعة الا اذا نوى به القربه الى الله عز وجل والذي يترك شرب الخمر حينئذ لا يخطر على باله ولا يحدث نفسه به حينئذ هل يثاب لا يثاب هل ترك هذا يكون قربة الى الله عز وجل لا لن يكون قربا لماذا هو لا يثاب ومثله تركل ما يحرم من غير قصد ذا نعمسا هو مسلم من الإثم مسلما من, من الإثم لو لم يحدث نفسه البتة ولم يعلم ذلك حينئذ مات على كونه قد ترك شرب الخمر لن يعذب على ذلك لانه لم يحدث نفسه ولم يرغب ولم يفعله وانما هو لو انما العقاب والعذاب معلق به بالفعل هو لم يفعل اذا سالما من الاثم لكن هل يثاب الجواب لا لان الثواب معلق به بالنيه لا ثواب إلا بنيه هكذا قال الفقهاء لا ثواب إلا الا بنيه وهي قاعده مطرده سواء كانت في باب المامورات وفي باب المنهيات بل بعض الواجبات لا تصح إلا الا بنيه الا الا بنيه وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته بغلط ولذلك قال هنا تخاف عقاب الله يعني لن تكون على نور من الله في ترك المعاصي إلا اذا نويت بها ماذا أنك تركتها خوفا من الله تعالى أما نسيانا والنفس لا تطيب لها إلى اخره هذا خير عظيم لكن لا يثاب على على ذنب قال وقال بعض السلف لا يبلغ العبد حقيقة التقوى يعني كمالها حتى يدعى ما لبس به حذرا مما به باس يعني ما يشك فيه الاصل في في المحرمات لا يحكم على شيء بكونه محرما الا الا اذا ثبت واما اذا تردد فيه وشك فالاصل ماذا يقين لا يزل بالشك فما كان مباحا في اصله فالاصل ماذا انه يبقى مباحا فاذا ترك هذا الذي اشك فيه خوفا من ان يسرسله لأن النفس على حسب ما ما يدربها صاحبها إذا اعتادت انها انها تتجرع على المشتبهات حينئذ كان ماذا كان وسيله الى الوقوع في في المحرمات هذا الذي جاء في الحديث يعني هذا النص أو هذه الفائدة ما ماخوذه من من حديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات هذه الامور المشتبه من أكثر التلبس بها يقع في المحرم من حيث لا يشعر هذا الذي الذيعناه بالسلب بقولهم لن يبلغ العبد حقيقة التقوى اي كمالها حتى يدع يترك ما لا بأس به يعني الذي ليس الذي هو متمحذ في الاباحه لأن هذا لا يتقرب به بتركه وإنما الذي يتقرب بتركه هو ما اشتبه عليه ما اشتبه عليه من الماكولات والملبسات ومن المال والمركبات إلى اخره حين يتركه حرا وخشيه من أن يقع في المحرم الصرف الخالص وقال بعض الصحابة كنا ندعو سبعين بابا من الحلال مخافة ان نقع في باب من الحرام محمول على ما سبق ليس المراد به التقرب بترك المباح الحلال يقول انا لا اكل ولذلك نصبرت اي رحمه تعالى على أن من تقرب بترك اكل اللحم وهو حلال خالص ليس المجتبى صار مبتدعا صار مبتدع لماذا لأن هذا لا يتقرب بترك اكله النبي صلى الله عليه وسلم فكاله كبار الصحابه فإذا كان كذلك لا يتقرر بترك, بترك هذه المباحات وانما إذا اشتبه عليه حينئذ صح له أن يقال بانه يترك حذرا مما به باس أو يكون الاكثار من المباحات لأن الاكثار من المباحات هذا مما يقصي القلب كما مر معنا كلام مقيم رحمه الله تعالى قال كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة ان نقع في باب من حرام هذا يجب فهمه على أصول الشرع بمعنى أن المراد بالحلال هنا ليس الخالص فيترك حينئذ كل حلال من الاكل والشرب والنكاح واللباس ونحو ذلك كما يقول انا اتركه خشيه ان اقع فيه في المحرق لا المباح الخالص هذا لا ينبغي أن يتجنب لازلي أنه يكون وسيلة لي للقرب نعم ثم شيء اخر متعلق بالزهدي وخشيه ان يقع في الدنيا هذه مساله اخرى قال ابن القيم واصل التقوى معرفه ما يتقى ثم العمل به معرفة ما يتقى ثم العمل به اراد ان يبين ك مساله التوبه بالأمس. قلنا التوبه هذه تجمع امورا منها الالتزام بأن يعمل بشرع الله لا يكفي أن يتوب وتصح التوبة بجميع اجزائها إلا إذا عزم على العمل بجميع اوامر الشرع فاينذن تصح له التوبه اما مجرد التخلص من الذنب والعزم على عدم الوقوع فيه هذا جزء من التوبه وليس كل التوبه أراد أن يبين هنا أن التقوى كذلك لأن أعمال الجوارح هذه تقتضيها أعمال الباطن على قاعده أهل السنه والجماعه قال المرجئه هي على قاعده أهل السنه والجماعه أن الباطن إذا عمره صاحبه به الإخلاص والمحبة والرجاء والخوف والتعلق بالله عز وجل لزم من ذا لم تصح له هذه الدعوه بتحققه بهذه الاعمال الا اذا اثمر بما ماذا صار يقول قولا موافقا للشرع يعني طاعه الله عز وجل وصار يعمل بشرع الله عز وجل حينئذ صح له اخلاصه ومحبته الى اخره واما مجرد الدعوه ثم بعد ذلك يزعم أن قلبه معمور بالايمان ونحو ذاك الله هذا يدل على انتفاء اصل الايمان من قلبه يدل على انتفاء اصل الايمان من من قلبه ولذلك دعوه المحبه جعل الله عز وجل عليها علما قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني تتبعوني في ماذا تتبعوني في كل شيء اطلق الذي يشمل جميع الشرف دخل فيه الاعمال الباطنه والاعمال الظاهره من اقوال اللسان واعمال الجوارح اذا جعل الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتعس به وطاعته في الاعمال الظاهره والباطنه جعلها علامة على صدق المحبه وعلقه بي بشرط بمعنى ماذا انه اذا انتفت المتابعه انتفت المحبه انتفت المحبه هنا دائما نقول ماذا إذا قلت بان زيد تراه تعرفه ليس جزافا تعرفه بانه لا يعمل اصلا لا صلاه الى خله فقلت هذا ليس في قلبه محبه الله عز وجل فقال لك قائد اشققت عن قلبه ها ماذا تقول نعم شققت عن قلبه من الذي اذن لك الله عز وجل جعل لك علامه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فإذا رايت شخصا يعمل بقاعه الله عز يصلي مع المسلمين ويصوم إلى اخره هذا تشهد له بالايمان ان شاء الله تعالى كما جاء في الحديث كان في ضعف لكن الايه تدل عليه حينئذ إذا ادعى بانه يحب الله تعالى ثم لا يعمل به بامر بل يرتكب كل منهي من المنهيات هينذق هذا لا يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد اقول لك مرجئ اشققت عن قلبي قل نعم شققت عن قلبي والذي أذن لي هو الباري جل وعلا اما حديث زيد شققت عن قلبي هذا الذي اسلم مباشرة ولم يظهر منه شيء حينذق قالوا نعم لا يجوز ان يدعي بانه ماذا بانه في قلبه لم يكن على وفق الشرعي قال هنا واصل التقوى معرفه ما يتقى ثم العمل به لا بد من العمل لن يثبت اصل الإيمان إلا بالعمل لن يثبت البت باجماع السلف باجماع السلف لن يثبت اصل الايمان في القلب واعني بأصل الإيمان الذي إذا فات ثبت نقيض الإيمان وهو الكفر وهو وهو الكفر بمعنى انه لا لا يكون مسلما يعتبر كافرا ولذلك الصوره متصوره خلافا للمرجئه قائلا انه لا يتصور انه يكون ماذا أنه يكون في قلبه ثم لا لا يعمل شيئا نحن نقول ماذا إذا انتفى العمل الظاهر دل على انتفاء الباطن وأما تصوير بنيه بانه يكون قلبه معمورا بالباطن دون عمل هذا لا يوجد فيه في الشرعين قال فواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفه ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنه يجمع بين الامرين امتثال الاوامر واجتناب النواهي هذه طاعه الله عز وجل طاعه الله تعالى بفعل اوامريه ارتنابي ن ثم يلتزم طاعه الله ورسوله يعني يعمل هذا كلام القيم رحمه الله تعالى يعرف ذلك ويعلمه ثم يلتزم يعني يعمل بذلك ولن يصح له الايمان الا بذلك وقال في المدارج ففسق العمل قسم الفسق الى نوعين فسق عمل وفسق اعتقاد قال ففسق العمل نوعان يعني اذا جاء لفظ الفسق والفسوق ففسق العمل نوعان مقرون بالعصيان ومفرد يعني كما نقول الاسلام والايمان اقترنان واحد منفرد عن اخر فيقال اسلام وايمان اجتمعا ومنفرد أو مفرد متى اذا ذكر الإيمان فقط او ذكر الإسلام فقط اذا يجتمعان ويفترقان هنا كذلك قال ياتي الفسوق مع لفظ العصيان وياتي الفسوق هكذا وياتي العصيان هكذا اذا يجتمعان ويفترقان فاذا اجتمع وافترقا حين الذ لكل منهما معنا معنى الخاص قال فالفسوق فسق العمل نوع مقرون بالعصيان ومفرد يعني ياتي تاره يذكر الفسوق ويذكر معه في جملة واحدة وسياق واحد يذكر معه العصيان قال فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه يعني يتعلق بماذا بالمحظورات إذا قيل فسق ومعصيه عين الفسق يختص بماذا بفعل وارتكاب ما نهى الله تعالى عنه بالتلبس بالمنهيات والعصيان هو عصيان أمره اذا اجتمع الفسق والعصيان صار الفسق لارتكاب المنهيات والعصيان لمخالفه الأوامر صحيح الشرع مركب من جزئين أمر ونهي فعين اذا اجتمع الفسق والعصيان فالفسق ترك النواهي التلبس بالنواهي والعصيان ترك الاوامر هذا اذا اجتمع كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم فجعل المعصيه هنا بتعلق بماذا بالامر وقال موسى لاخيه هارون عليهم السلام ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني اف عصيت امري فالمعصيه تتعلق بماذا بالامر فالفسق أخص بارتكاب النهي ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى وان تفعلوا فانه فسوق بكم يعني أكثر ما يطلق الفسق في الشرع على التلبس بالمنهيات في جانب المحظورات والمعصيه أخص بمخالفة الامر كما تقدم اف أمري. ويطلق كل منهما على صاحبه كل منهما على على صاحبه كقوله تعالى إلا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه هنا ففسق عن امر ربه ترك ماذا ترك مأمورا به الاصل فعصيت امرك كما قال في السابق لكن عبر هنا بالفسق في مقابل ماذا ترك الاوامر فسمى مخالفته للامر فسقا قال وقال وعصى ادم ربه فغوى عصى فغوى اذا المعصيه هنا في ماذا في ترك الامر او التلبس بالمنهيات هو نهاه او ماذا نهاه والاصل في النهي إذا تلبس به أن يقال فسق لكن عبر هنا بماذا بالمعصيه فسم ارتكابه للنهي معصية فسمى ارتكابه للنهي معصيه فهذا عند الافراد فإذا اقترناه كان أحدهم لمخالفة الامر والآخر لمخالفة النهي اذا المعصيه والفسق يلجمعان ويفترقان إذا افترقا صار بمعنى واحد وهو ماذا مخالفه الاوامر والتلبس بالمنهيات إذا اجتمعا هنا حصل الافتراء وهو ماذا الفسق صار متعلقا بارتكاب المنهيات والمعصيه صارت متعلقة بماذا بترك الواجبات وهذا كالشرك والكفر كما مر معنا انه مترادفان لكن قد يقال أنه في أكثر الاستعمال ان الشرك يكون في صرف العباده لغير الله عز وجل والكفر يكون في ما سوى ذلك وقد يطلق كل منهما على على الآخر قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتقوى اتقاء مجموع الامرين يعني التقوى اتقاء مجموع الأمرين وهو ماذا ها اتقاء مخالفه الامر فيعمل به واتقاء التلبس به بالمنهيات فيرتنبه اذا مجموع الأمرين قال والتقوى التقاء مجموع الأمرين وبتحقيقهما تصح التوبة من الفسوق والعصيان يعني لن تصح التوبة من الفسوق والعصيان إلا باجتناب المنهيات والتلبس إلا الا باجتناب المنهيات وفعل المامورات اذا جمع بينهما صحت له التوبه وصح له أن يدعي بانه متق لله عز وجل قال وبتحقيقه ما تصح التوبه من الفسوق والعصيان بأن يعمل العبد بطاعه الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصيه الله على نور من الله يخاف عقاب الله عاد الى تعريف الطلق من حبيب السابق قال المصنف رحمه الله تعالى والتقوى والصبر أي من الأخلاق المرضية الصبر قال الامام أحمد رحمه الله تعالى الصبر في القرآن في نحو 90 موضع يعني جاء ذكره في هذا العدد كبير هائل يدل على ماذا يدل على عظم مكانته ان الدين قائم على الصبر الذي لا يصبر على فعل المأمورات منها التوحيد هلك صحيح والذي لا يصبر عن المنهيات منها الشرك هلك اذا الصبر عظيم ولذلك ذكر في هذا العدد من من القران وهو واجب باجماع الامه قال مقيم رحمه الله تعالى يعني من الواجبات باجماع الامه والدليل هو الاجماع كما, كما دل عليه كذلك الأوامر الدال على ماذا على الأمر به اصبروا في غير موضع وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف هو صبر ونصفه هو شكر كما هو مشهور عند العلم والصبر في اللغة الحبس والكف حبس والكف ومنه قتل فلان صبرا يعني أمسك وحبس ايلذين اطلق عليه انه قتل بهذا النوع ومنه قول تعالى واصبر هذا أمر والامر اقتضي الوجو واصب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجه اي يحبس نفسك معهم والصبر هذا باعتبار المعنى اللغوي يطلق بمعنى الحبس والكف واما في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع والتسخط حبس النفس عن الجزع والتسخط يعني قلبه لا يجزع ولا يتسخط وحبس اللسان عن الشكوى لا يشتكي وحبس الجوارح عن التشويش يعني الا يفعل شيئا يخالف الصبر قال رحمه الله تعالى وهو ثلاثه انواع صبر على طاعة الله يصبر على الطاعه وصبر عن معصيه الله طاعه الله يشمل ماذا الواجبات المستحبات صحبات كذلك تحتاج الى ماذا تحتاج الى صبر وكذلك فعل الواجبات تحتاج إلى الى صبر وصبر عن معصية الله يعني عما نهى الله تعالى عنه ويدخل فيه كذلك ما يتعلق بالمكروهات انو يحتاج الى صبر وصبر على امتحان الله يعني على قضائه وقدره وما يقدره على على العبد من الشرور التي لا تلائم طبيعه البشر هذا يسمى ماذا يسمى قدرا وهو الايمان بالقدر خيره وهو الذي يلائم البشر طبيعه الانسان وشرره هو الذي لا يلائم طبيعه الانسان وكلاهما من عند الله عز وجل لكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى كما مر وياتي ان شاء الله تعالى في سلم قال وصبر على امتحان الله تعالى فالاولان صبر على طاعة الله والصبر عن معصيه الله صبر على ما يتعلق بالكسب يعني الأول صبر على طاعه الله من الذي يعمل الطاعه أنت اذا الصبر على الكسب صبر عن المحرمات من الذي يفعل تنسب المحرمات إلى من إذا فعلت إلى العبد نفسه لكن النوع الثالث الذي هو صبر على امتحان الله هذا صبر على شيء ليس من فعلك تنزل بك المصيبه لست انت الذي احدثتها يحترق مالك هل انت تحرق مالك لا اذا احرق مالك احترق من الذي فعله الله عز وجل ودل ذلك على, على أنه ليس من كسب العبد فالاول والثاني صبر على ما يتعلق بالكسب والثالث صبر على ما على ما لا كسب للعبد فيه هذا تنويع من المقيم رحمه الله تعالى وفيه إطلاق لفظ الكسب على فعل الإنسان بخلاف ما يمنعه لانه لفظ مشترك بين الاشاعره ونحوههم والذي يظهر أنه يمتنع اطلاقه في موضعه الذي والبحث في القدر افعال العباد فلا يدخل لفظ الكسب لأنه في ذاك المحل صار لفظا موهما ومعاده فلا باس ان يقال كسب لها ما كسبت وعليها لها ما كسبت, كسبت عليها مكتسب جاء في القران فالكسب بمعنى الفعل اذا تحدثنا في باب القدر والقضاء فلا ناتي بلفظ الكسب لماذا لأن له صلاحا خاصا عند اهل البدع هرسن الجماعه لا يوافقونهم في ذلك ما عدا ذلك الباء فلا, فلا باس به قال رحمه الله تعالى وهو كذلك الصبر على ثلاثة انواع صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله ثلاثه انواع صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله فالاول الذي صبر بالله صبر للاستعانه به استعين بالله عز وجل لان عرفنا ان الصبر هذا عبادة قلبيه وإذا كان كذلك حينئذ اياك نعبده واياك نستعين كل عباده لابد من تحقيق الاستعانه بالله عز وجل والا لن يفعل لن يكون ذلك لماذا لأن الانسان في عجز وضعف ومهانه فإذا وكل إلى نفسه خذل حينئذ لابد من تحقيق الاستعانه المطلقه فليس خاصا بالصبر حتى صلاتك أن تصلي لابد أن تحقق الاستعانه بالله عز وجل في أن توقعها على ما اراد الله عز وجل اذا لم تستعين حين يد تدخل وتخرج او تخرج كما دخلت صحيح تخرج من الصلاة كما كما دخلت انك لم تحقق الاستعانه بالله عز وجل في ايقاع الصلاه على الوجه المطلوب شرعا قال فالاول صبره للاعانه به ورؤيته أنه هو المصبر الله عز وجل تستحضر بقلبك ان الله عز وجل هو المصبر وان صبر العبد بربه لا بنفسه متى ما نظر الانسان الى نفسه في فعل الطاعات مطلقا ليس بالصبر في حد مطلقا وحينئذ يخذيلا فما قاله العلم وهذا محل وفاق قال فالاول صبر الاستعانه به ورؤيته انه المصبر وان صبر العبد بربه لا بنفسه كما قال تعالى واصبر وما صبرك الا بالله وما ص... هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر امرؤ امروا بالصبر ثم قال له ماذا وما صبرك الا ما كان قال اصبر وحقق الاستعانه بالله عز وجل في الصفوات واصبر دخل في قوله اياك نعبده لانه عباده وما صبرك الا بالله دخل في قوله اياك نستعين هذه الايه مرادفه لقول اياك نعبده واياك نستعين يعني الا لم يصبرك هو لم تصبر الا لم يصبرك هو لم لم تصبر دل ذلك على انه لابد أن يستعين بالله عز وجل في تحقق الصبر مطلقا على الطاعات وعلى العلم وعلى كل ما يعتري الانسان والثاني الذي صبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبه الله لان الانسان قد يصبر عن المعاصي من أجل اجل لا يفتضح بين الناس كيف قال فلان فعل كذا اذا صبر عن المعاص صح وجاهد نفسه لكن ليس لله اذا قد كف عن المعصيه ولا يكون ولا يكون لله اذا لابد أن يصبر ويحبس نفسه عن سخط الله عز وجل ومنهياته ويكون ماذا مراده أن يتقرب الى الله عز وجل لا لغيره أو كذلك قال والصبر لله أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله واراده وجهه والتقرب اليه لا لاظهار قوة النفس والاستحمام إلى الخلق وغير ذلك من الاغراض التي تكون في في القلب هذه تتعدد ليس لها ضابط بمعنى أنه يصبر لا لله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذي يقاتل رياء وان و قال من قاتل لتكن كلمه الله العليا هو الذي يكون في في سبيل الله وما ذلك هذه تتعدد تختلف باختلاف الأزمان والاعصار والاشخاص كل واحد له ماذا له مشارب له اغراض فلا تنضبط القاعده ان يكون الجهاد لله عز فقط اعلاء كلمه الله تعالى تحكيمه شرع الله تعالى وما ذلك فليس جهادا في سبيل الله عز وجل قال والثالث الصبر مع الله صبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ان يدور العبد مع مراد الله عز وجل منه وقيد الديني اراد به الاراده الشرعيه يعني ما يحبه الله تعالى ويرضاه وليست الاراده الكونية القدرية لان الاراده الشرعيه مرادفه للمحبه والاراده الكونيه القدريه مرادفه للمشيئه وتتعلق بما يحب ويرضى وما لا ما لا يحب ولا ويرضى الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الدين منه ومع احكامه الدينيه صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها يتوجه معها اين توجهت ركائبها وينزل معها اين استقلت مضاربها فهذا معنى كونه صابرا مع الله يعني يعمل بجميع ما امر به وينتهي عن جميع ما نهي عنه فلا يعترض في شيء البتة فلا ينتقي ما يوافق هواه من الطاعات فيترك الباقي لانه لا يوافق هواه ولا يجتنب ما لا تطلبه وتشتهيه نفسه من المعاصي وما عداه فلا اذن فيه فرق بين النوعين فهذا معنى كوني صابرا مع الله قد جعل نفسه وقفا على اوامره ومحابه وهو أشد انواع الصبر واصعبها أن يدور مع احكام الباري جل وعلا وهو صبر الصديقين قال الجنيت المسير من الدنيا إلى الاخره سهل هين على المؤمن المسير من الدنيا إلى الاخره سهل هين على المؤمن وهجران الخلق في جنب الله شديد يعني البعد عن الناس العزله هذا شديد على النفس والمسير من النفس إلى الله صعب شديد والصبر مع الله اشد هكذا قال الجنيد كلام سليم قال رحمه الله تعالى والصبر والرضا أي من الأخلاق المرضية الرضا الرضا عمل قلبي قال ابن قيم رحمه الله وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد الاستحبابه هذا الاصل فيه انه مستحب واختلفوا في وجوبه على قولين هكذا قال ابن قيم معبر في في المدارس يرى أن الندب ان الواجب ندب وزياده هذا التعبير منه يرجح المساله اصوليه مرات معنا ان الواجب ندب وزياده والا صار متعالضا كيف يحكي اليجماع على الاستحباب ثم يقول اختلف في وجوبه هذا تعارض بين الأمرين واختلف في وجوبه على قولين وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يحكيه مع على قولين لاصحاب احمد وكان يذهب إلى القول بالاستحباب يعني لا لا يجب قال ولم يجل الأمر به كما جاء الأمر بالصدق يعني متى نقول هذا واجب اذا جاءت الصيغه تدل عليه عندنا قاعده إذا قلنا هذا واجب لا من دليل والدليل هذا خاص اذا هل وجد بعينه في الدلالة على وجوب الرضا الجواب لا جاء واصبر اصبروا الى اخره حينئذ دل الامر على او دلت الصيغه على وجوب الصبر لكن لم يأتي مثله في الرضا فالاصل أن يكون مستحبه لانه مدح وأثني على اهله وهذا ضابط العباده لكن لا تكون واجبه بل تكون مستحبه قال ولم يجز الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وانما جاء الثناء على اصحابه ومدحهم لأن الثناء من علامه الرضا وعلامه الرضا تدل على ماذا على أنه عبادة صحيح اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال الاعمال الظاهر والباطنه هذا حد العبادة اذا ما ما مدحه الله عز وجل دل على انه رضي عنه لا يمدح إلا ما أحبه رضياه وإذا اثنى على فاعليه دل على ماذا على أنه محبوب اليه جل وعلا لانه ما اثنى على هؤلاء الاشخاص الا لما اتصفوا به إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون محسنون فاعل محسنون جمع محسن اذا أشخاص اتصفوا بصفة الاحسان فاثنى عليهم لماذا اثنى عليه للوصف الخاص الذي اشتق منه ماذا محسن وهو الاحسان اذا الاحسان عباده صار ماذا صار عباده لانه اثنى على اهله قال ابن تيميه واما ما يروى من الاثر من لم يصبر على بلاي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواه هذا اثر اسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل فليتخذ ربا يعني معناه ماذا اغضبه وإذا اغضبه دل على ماذا على أنه محرم وإذا دل على انه محرم ففعل الرضا حينئذ يكون واجبا هذا الاصل فيه لكن لا يصح قال ابن قيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقال من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسولا غفرت له ذنوبه وهذان الحديثان قال ابن قيم هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليه ما ينتهي وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه والهيته هذا القسمه والرضا برسوله هذا قسم ثالث والانقياده له والرضا بدينه هذا رابع والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الاربعه ما هي الرضا بالالهيته وبربوبيته وبرسوله وبدينه ابعد منها إذا نقص واحد ليس بمسلم إذا لم يرضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم إذا لم يرضى بدينه جل وعلا الاسلام هنا ليس بمسلم هكذا لا بد ان يجمع بين هذه الانواع الاربعه ربوبيته الهيته الرضا برسول صلى الله عليه وسلم الرضا بدينه ولكل منها علامة ليست مجرد دعوه لا بد ان يرضى عن الله عز وجل لا بد من اثر لمبد أن يرضى عن الرسول صلى من اثره وكذلك عن عن الدين قالوا من اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا وهي سهلة بالدعوه واللسان وهي من اصعب الامور عند الحقيقة والامتحان الهليت هذه فقط الصبر واليقين والتقوى كلها ما اسهل أن يدعيها الانسان لكن عند التحقق هنا ياتي البرهان قال وهي سهلة بالدعوه واللسان وهي من اصعب الامور عند الحقيقة والامتحان ولا سيما اذا جاء ما يخالف هو النفس ومرادها هو الذي يكشف ماذا هو الذي يكشف الإنسان هذه محكات محكمة كل يدعي محبة الله عز وجل كذلك وانه يقدم محبه الله عز وجل على المال والولد والزوجة والوظيفه والاخر لكن اذا جاء التعارض حينئذ يبقى ماذا يبقى الفحص ويبقى اي نوع يقدم او اي نوع يقدم قال ولا إذا اذا جاء ما يخالف هوا النفس ومرادها من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لا على حاله والعبره بما يكون في في القلب ثم فصل رحم الله تعالى هذه الانواع الأربعة فالرضا بالالهيه يتضمن الرضا بمحبته وحده الرضا بمحبته جل وعلا وحده ولذلك مال ابن قيم في بعض المواضع من مدارج السالكين إلى أن التوحيد هو افراض الله تعالى بالمحبة إفراد الله تعالى به بالمحبه وجعل مرادفه للتعبد من كل وجهه قال يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والانابه اليه والتبتل اليه واندذاب قوى الاراده والحب كلها إليه فعلى الراضي بمحبوبه كل الرضا وذلك يتضمن عبادته والاخلاص له هذا بكوني ماذا بكونه رب لا بد ان ينيب إلى الله عز وجل وما يتبع ذلك من الاعمال القلبيه المتعلقه بالربوبية بالربوبيه ولذلك توحيد الربوبيه يثمر هذه الاعمال اعمال القلوب هذه الاصر فيها انها متعلقة باعمال بانها متعلقه به بتوحيد الربوبية ولذلك لما كان الصوفيه لا يعرفون إلا هذا النوع حينئذ كان كان كلامهم فيها كثير وقد يصيبون في مواضع كثيرة لكن لا يعرفون من التوحيد الا إلا هذا النوع ومن لا يعرف غيره وقع في الشركه ده ليس ليس بالمسلم لكن كفاية أو نظره فيه في هذه المسألة لا يدل على أنه قد بطل يعني ليس لي ليس مما يؤخذ بل هو حق ولذلك قلنا توحيد الربوبيه قاعده اصل ينبني عنها ماذا وعليها توحيد العبادة احدهما يستلزم الآخر احدهما دليل والآخر مدلول السابق في الوجود توحيد الربوبيه ثم بعد ذلك يتبع توحيد العباده فيكون في القلب الاول المحبه والانابه وما يتبعها ثم بعد ذلك يثمر ذلك في اللسان وافعال الجوارح والرضا قال هنا فالرضا بالالهيه نعم قدمته اخرته فالرضا بالالهيه يتضمن الرضا بمحبته وحده هذا يتعلق بتوحيد الالوهيه انا سبق لساني في التوحيد الربوبيه ثم قال والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانه به والثقه به والاعتماد عليه يعني كل افعال أو اعمال القلب المتعلقه بافعال الباري جل وعلا وان يكون راضيا بكل ما يفعل به يعني الباري جل وعلا اذا هما رضوان رضا يتعلق بالالهيه الباري جل وعلا ورضا يتعلق بربوبيته جل وعلا قال فالاول الذي هو رضا بالالهيته يتضمن رضاه بما يؤمر به يعني يتضمن ماذا يعني جملته وخلاصته انه يتضمن أن يرضى العبد بما يؤمر به لان الامر هو الله عز وجل والثاني الذي هو الرضا بالربوبية يتضمن رضاه بما يقدر عليه يتعلق بماذا بالتدبير وافعال الباري جل وعلا يكون عنده رضا بما يقدره الله عز وجل فيدخل باب القضاء والقدر كله هنا وما يتعلق بكونه يامره جل وعلا هذا يتعلق بالرضى بالهييتي قال واما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له للنبي صلى الله عليه وسلم التسليم المطلق الي بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى الا من مواقع كلماتي ولا يحاكم الا الي ولا يحكم عليه غيره يعني لا يحكم عليك الا من الا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بحكم غيره البتة الا ما كان راضي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وافعاله ولا في شيء من اذواق حقائق الإيمان ومقاماته أرد الرد على اهل البدع في النوعين ولا في شيء من احكام ظاهره وباطنه لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه هذا العصر قال فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميته والدم يعني اراد به ليس التحكيم المطلق هذا خروج من المله وانما اراد به ماذا أن العصر في العبد أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يكن اهلا أن ينظر في الكتاب والسنه كالعامي ماذا يصنع فالمضطر يخرج الى غيره فيحكم العالم ليس استقلالا وإنما تبعا لطاعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي عناه منقيم وليس المراد به تنحييه الشرع ويحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسدل بكلام هذا لا لم يريد ذلك رحم الله تعالى قال واحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور أو كذلك يعني لا يخرج عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يخرج المتيمم عن استعمال الماء للضرورة ولذلك هي ماذا هي طهاره ضروره وكذلك من يسفت غير النبي صلى الله عليه وسلم على اعصره انه لا تحاكم ولا يحكم إلا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او فهمه مباشره لكن إذا لم يكن أهلا وعنده قصور في النظر حينئذ يسمع من غيره بدليل الشرع فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا لا تعلموا هذا الذي احاله الله عز وجل واما التحكيم المطلق لغير النبي صلى الله عليه وسلم مردوق لانه ابطال لقوله اشهد ان محمد الرسول الله الذي ينحي تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا بطلت عنده شهادته لا نقول من لم يحكم بما انزل الله لكم الكافرون والاخره هذا يجادلك من يجادلك فيها من المرجئه والجهميه وغيره لكن نقول ماذا إذا كان يزعم أن محمد الرسول الله فحكمه هذا معل انه رسول الله سكذلك طاعته فيما أمر جزء من معنى الشهاده فإذا كنت لا تطيع صباح مساء لا في سياسة ولا في شخصية ولا في مدنية ولا في عالميه ولا في غيرها اذا تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا خرج عن المله هذا ان الدين عند الله الاسلام اذا اشهدوا أن محمد رسول الله دليلها وعلامتها وصدقها هو تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا في صغيرة ولا في كبيرة تقضت عنده هذا الشهادة واذا انتقضت انتقضت شهاده ان لا اله الا الله قال اما الرضا بدينه يعني بدين الإسلام فإذا قال او حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها لا يقدم هو النفس على على الشرع أو قول مقلده وشيخه وطائفتهم وها هنا يعني اذا فعلت ذلك وحكمت النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ورضيت بهذه الانواع الاربعه يحشك الناس كلهم الا الغرات تكون في وحشه تكون لماذا في, في وحشه لأن الذي يسعى أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم فيه الا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقلد بل يحارب التقليد هذا لابد ان ينازع ولابد ان يحافظ كل زمان حتى في هذا الزمان ومع اننا في زمن الكل يدعي التحرر واتباع الدليل إلى اخره لا هذا مجرد صوره فقط وتمثيل لكن في الحقيقة كل واحد منهم متعصب هذا لشيخه هذا بازي هذا عثيمين هذا الباني هذا مرجئ إلى آخره كل واحد له له راس لا يخرج عنه البتة فإن خرجت عنه حينئذ جاءت الطامة حينئذ نقول ماذا نقول ليس كل من يدعي التحرر يكون كذلك فإذا ترجت عن ما الفه الناس من التعصب للاشخاص وجعل الأشخاص حكاما على الشرع هذه المصيبه هنا تقول قال الله تعالى لاسيم اذا كنت طالب علم تقول قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان كيف تخالف فلان اذا انا رسول محمد صلى الله عليه وسلم انت رسولك فلان هذا الذي نفهمه من هذه القاعدة إذا كان الحكم هو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يعارض آية أن يعارض من يستدل بآية أو حديث بقول عالم كائلا ولو كان امام احمد في أدب الحوار وفي أدب النظر لا يجوز لأحد أن يعارض من يستدل بآية أو حديث بقول عالم وانما تناقش في فهمه للآية و الحديث تعارضه بآية أخرى لا اشكالا فيه لكن تقول خالفت فلان قل لا نس قالت فلان انا ربي الله عز وجل وليس لي نبي الا محمد صلى الله عليه وسلم هذه عقيدتنا اذا ليس لي اتباع الا لهذا الامر كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا اعطاك الله عز وجل علما أن تبحث وتصل بنفسك إلى الحق وكنت اهلا لذلك لا يحل لك أن تقلد احدا بالتا ولا يعارضك إلا الحمير الذين هم في صورة بشر وليسوا ببشرين تبلي لهذا العالم. ولذلك قال ابن القيم يحشك الناس يعني ستكون في وحشه في غربه قال وها هنا يحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم فاياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد تعيش وحدك لا باس عيش وحدك جماعه ولو كنت ماذا ولو كنت وحدك العكس إذا كنت موافقا للناس مع الخيل ها حين قف على نفسك إذا كنت مع الناس ومثلك مثل غيرك لا تفارقهم اتهم نفسك اتهم نفسك لان الكثره مذمومه في الشرع والقله محمودة في الشرع فانظر نفسك مع الكثره او أو مع القله انتبه ولذلك قال ابن القيم وكثيرا ما يذكر هذا رحمه الله تعالى في مدار السالكين أن القله هي المحمود قال هنا رحم الله فإياك أن تسوحش تستوحش من الاغتراب والتفرد فانه والله عين العزه الله دره عينه العزه والمنع قال والصحبه مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا تبي هذه فائده منه رحمه الله تعالى في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضى بحكم أحد عليك البتة إلا بآية أو حديث ولا تقلد احدا البتة لا سيما في المسائل الواضحه البينه لا سيما باب المعتقد باب المعتقد من اوله الى اخر اصول اهل السنه والجماعه من المحكمات من اوضح الواضحات عين اجماعات أهل العلم هي المعتبره فيه في هذا المقام قال رحمه الله تعالى والقناعه يعني من الأخلاق المرضيه القناعة والقناع الرضا بالقسم وبابه سليم فهو قانع وقنوع واقناه الشيء اي ارضاه هو داخل في جمله ما ما مر ان يقتنع ان يرضى ب كل ما ما مر بمعنى انه ماذا انه يرضى بي بقسم الله عز وجل له من أمور الدنيا موري الدين قال ابن قيم الخوف يثمر الورع والاستعانه وقصر الامل وقوه الإيمان باللقاء تثمر الزهد والمعرفة تثمر المحبه والخوف والرجاء والقناعه تثمر الرضا يعني الرضا يكون ماذا يكون من ثمرات القناعة يعني يقنع بي باليسير كما مر معنا في النوع الثالث ان يتخلق بالزهد بالدنيا الدنيا والتقلل منها بقدر الامكان إلى اخره كلامه فيما سبق رحمه الله تعالى قال والخوف نعم والقناعه تثمر الرضا والذكر يثمر حياة حياة القلب الذكر يثمر حياة حياة القلب قال والزهد وهذا سبق بيانه في النوع الثالث كما مر تفصيله قال والتوكل والتفويض اي من الاخلاق المرضية التوكل على الله عز وجل والتفويض له جل وعلا قال رحم الله تعالى مقيم التوكل نصف الدين والنصف الثاني الانابه انظر لنصف الدين باعتبار كلامه اول سبق الصبر والشكر نصفان وهنا انتصف الى نصفين وكل منهما مغاير للسابق يعني بهذا الاعتبار هو نصف قال التوكل نصف الدين والنصف الثاني الانابه فإن الدين السعانه وعباده الدين كله استعانه وعباده يعني قول تعالى اياك نعبد واياك نستعين ولذلك بان الكتاب كله على على اياك نعبد واياك نستعين فالتوكل هو الاستعانه هي العباده قال الامام احمد التوكل عمل القلب يعني عمل قلبي لا يكون باللسان ولا يكون باعمال الجوارح اعمال الجو. معنى ذلك انه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح كما قال ابن قيم وله من باب العلوم والادراكات يعني القلب له علم وعمل العلم والتصديق والعمل هو شيء مغاير للتصديق ومنه ماذا منه التوكل اعمال القلوب كالاخلاص والمحبه هي حركات افعال للقلب عمل قلبي وليست هي علوم ادراكات تصديقات قال حقيقه الامر ان التوكل محال مركبه من مجموع أمرين لا تتم حقيقة التوكل إلا بها يعني معناه مركب وليس بسيطا معناه مركب وليس بمبسط قال مركب من مجموع امور نعم من مجموع امور لا تتم حقيقه التوكل إلا بها ثم ذكر هذه الأمور وذكر من ضمنها السابع وهو التفويض كما سبق اول ذلك معرفه بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور الى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته عدلابد منه وهماذا يقين القلب بافعال البار جل وعلا ولذلك مما يثمر التوكل والتمعن في افعاله جل وعلا اذا متعلق ماذا توحيد الربوبيه الذي يثمر التوكل في القلب هو التامل والتفكر في افعال البارئ الجلاله والعلي ولذلك قال معرفه بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيميته وانتهاء الأمور لعلمه وصدورها عن مشيئته وقدرته وهذه المعرفة اول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل اول درجة هي هذه قال والدرجه الثانية اثبات في الأسباب والمسببات يعني الايمان بالأسباب وان الاسباب يترتب عليها المسببات مسببات فكل مسبب لابد له من من سببه هل الإيمان هل التوكل ينافي الاخذ بالاسباب الجواب لا وهذا الذيعناه به بالدرجه الثانيه يعني يتيقن بقلبه بالدرجه الاولى ثم يأخذ به بالأسباب وليس المراد انه يهجر الاسباب قال فان من نفاها فتوكله مدخول ناقص ليس بصحيح ليس بكامل بل هو مخالف للشرع لان التوكل المراد به كنوع عباده ولن تكون عباده الا بمعرفه ما جاء به الشرع لا بد من اخلاص ولا بد من ماذا من متابعه عينيد هل الأسباب منافيه للتوكل الجواب لا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وكان من اعظم الناس بالاخذ به بالاسباب قال فإن من النفاه فتوكل مدخول وهذا عكس ما يظهر من بدوات الرعي يعني بادئ الراي في اوله أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وان نفيها تمام التوكل ولذلك قال به بعض الصوفية أن نفي الأسباب كمال التوكل والاخذ بالاسباب نقص فيه في التوكل اذا توكل النبي صلى الله عليه وسلم ناقص على هذا وانتم اكمل توكلا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل دل ذلك على أن هذا هذا باطل قال درجة الثالثه رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل رسوخ القلب في مقام التوحيد التوكل يعني لا يتوكل إلا, الا على الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومر معنى في التوحيد أن التوكل عبادة محض لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل هؤلاء عباد القبور يتوكلون على الأموات في جلب المنافع ودفع المضار ولذلك صرفوا هذه لي لغير الله عز وجل فكانوا بها لو, لو لم يصرفوا العبادات الى هذه لكفى في اثبات كوني مشركين قال رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل فانه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقه التوكل توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله فتوكله معلول مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحه التوكل اذا لابد من ماذا؟ لابد من التوحيد فإن العبد متى إلى غير الله أخذ ذلك الارتفات شعبه من شعب قلبه وان قل وان وان قل توكل قد يكون ثم الارتفات إلى الاسباب ولذلك القاعده عند اهل السنه والجماعه في الأسباب أن ماذا ان الاعتماد على الاسباب ها شرك اصغر اذا شرك اصغر يقدح فيه بالتوكل لن يتم الا باجتناب باجتناب ذلك قال فنقص من توكله على الله بقدر ذهابي تلك الشعبه ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب يعني بتركها وعدم الاخذ بها قال ابن القيم رحمته وهذا حق لكن نوجه الرفض رفض الأسباب من القلب لا رفض الأسباب بالظاهر من الجوارح اذا في تفصيل في في تص ما المراد برفض الاسباب وعدم الاخذ بها المراد بان لا يتعلق بها الا يجعلها في قلبه كانها هي التي مصدر لجلب المنافع ودفع المضاء إن حصل ذلك فهذا مدخول قال رحمه الله هذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح رفض عن القلب لا عن الجوارح فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها متصلا بها منقطع متصل منقطع بماذا بقلبه متصل بجوارحه كلام جميل الدرجه الرابعه اعتماد القلب على الله وسناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب عليكون عنده تردد يعتمد على الله ويثق عليه أو يميل الى السبب كان السبب هو الذي يوجد الشيء فيخلقه نحو ذلك لا يكون معتمدا بكمال الاعتماد والثقه على الله عز وجل وهذه المباشره للاسباب مباشره بيده فقط فياخذ المال ولا يجعل له حظا للبت في قلبه إن جعل له حظ حين جاء تعيس عبد الدرهب وتعيس عبد الدينار صحيح لانه تعلق به به القلب وانما يجعله يجعله في يده ان ذهب وان اقبل لا يؤثر فيه شيء البتة إن اثر دل على خلل دل على على خلل ولذلك بعض الناس قد تفوتهم صلاه ويخرج وقت ولا يتاثر لو سقطت منه 50 ريال ماذا يصنع ها يتاثر اذا المال في القلب والصلاه ليست فيه من القلب هذا حال بعض قال رحمه الله تعالى بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يخلع السكون اليها من قلبه لا يسكن الا الاسباب البتة ويلبسه السكون الى مسببها وهو الله عز وجل وعلامة هذا لابد من كل عمل باطن لابد له من علامة وعلامه هذا أنه لا يبال باقبالها وادبارها الاسباب ان اقبلت او ادبرت لا يبال بها لا تؤثر فيه لا فرحا باقبالها ولا حزنا بادبارها ان جاءت اهلا وسهلا وان ذهبت مع السلام هذا الأصل فيه لكن عمل شاق ليس بالهين ولا يضطرب قلبه ويخفق عند ادبار ما يحب منها واقبال ما يكره لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده اليه قد حصنه من خوفها ورجاها فلا يخاف ولا يرجى الدرجه الخامسه حسن الظن بالله عز وجل يعني اراد بهذه الدرجات ماذا أن التوكل مركب حقيقه مركبة لن تتم إلا بهذه الدرجات الدرجه الخامسه حسن الظن بالله عز وجل فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه اهو كذلك ولذلك فسر بعض المتوكل بحسن الظن بالله والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه الى التوكل عليه يعني يحسن الظن ويحسن الظن اولا بالله عز وجل أنه لا يخيب رجاءه فيتوكل عليه يحققه حينئذ يكون حسن الظن سابقا على على التوكل اذ لا اذ لا يتصور اذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به تسيء الظن بأن الله تعالى لن يمن عليك بكذا ثم تتوكل عليه هذا لا يجتمع وان حصل شيء من التوكل فهو فهو مدخول معلوم ولا ولا التوكل على من لا ترجوه والله اعلم درجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيها كلها إليه وقطع منازعاته فليستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه وارادتها مع سيده يعني الاستسلام المطلق لله عز وجل يتصرف فيه كما أراد الله عز وجل درجه السابعة التفويض ولذلك جمع المصنف هنا قال التوكل والتفويض جمع بينهما في مقام واحد التفويض يعني لابد أن يفوض والا لن يصح له توكل وهو روح التوكل ولبه حقيقته وهو القاء أموره كلها إلى الله وانزالها به طلبا واختيارا يفوض اموره إلى الله عز وجل لا كرها واضرارا بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل اموره إلى ابيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له فهو يرى أن تدبير ابيه له خير من تدبيره لنفسه وقيامه بمصالحي وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها فلا يجد له اصلح ولا ارفق من تفويضه اموره كلها إلى أبيه كذلك العبد مع ربه هذا مثالا وراحته من حمل كلفها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها والله عز وجل اعلم بمصالح العبد وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته فإذا وضع قدمه في هذه الدرجه انتقل منها إلى درجه الرضا وهي ثمره التوكل ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله وكان شيخنا يقول ابن تيميه رحمه الله المقدور يكتنفه أمران يعني ما قدره الله عز وجل ونزل بالعبد يكتنفه يحط به أمران التوكل قبله والرضا بعده التوكل قبله والرضا بعده فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية قال ابن القيم أو قال معنى هذا قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الباطن والتوكل والتفويض وسلامه الباطن وهو صلاحه وقلوبهم من الأمراض والادواء الباطنه وعماره بما يصلحه وان شئت قل ماذا سلامة الباطن من كل ما يخدشه وهو من كل ما يخدشه وعنيد يكون بماذا بمعنى القلب السليم معنى القلب السليم قال ابن رجب رحم الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم الا وإن في الجسد موضع إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب قلنا هذا حديث عظيم النقيم رحمه الله تعالى وابن تيميه والمرجب مما لهم كلام في اعمال القلوب وصلاح القلوب أدوائها لا يكاد أن يتكلم عن هذه المسألة إلا ويورد هذا الحديث لانه أصل عظيم في هذا الباب يدل على ماذا على ارتباط الظاهر بالباطن إذا اعمر قلبه أو عمر قلبه بي بصلاح اعمال القلوب حينئذ اثر في في الظاهر الا وان في الجسد مض... اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد قال ابن رجب فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه حركة قلبي وصلاحها هو الذي يؤثر في ماذا في فعل المأمورات واجتناب المنهيات ولذلك هذا يجعله مقياس وعلامه لو قال قائل اريد ان اعرف ان قلبي صالح او لا اذا شك حينئذ ماذا يصنع ينظر في المامورات يترك منها شيئا او لا ينظر في المنهيات فعل منها شيئا او لا ان ترك من المامورات دل على فساد في القلب وإن تلبس بشيء من المنهيات ولو بعضها دل على فساد فيه في القلب هذا ضابط وهذا دل عليه الحديث هذا الذي عاناههم لرجب رحمه الله تعالى هذا المعنى متفق عليه والحديث نص فيه لكن من باب الشرح به العبارات التي تناسب الناس فيه إشارة يعني الحديث إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه إن صلح القلب كاملا صلحت الجوارح على وجه الكما ان حصل نقص في الجوارح هذا باعتباري النقص في الباطن قال رحمه الله تعالى فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبه الله ومحبه ما يحبه الله وخشية الله وخشيه الوقوع فيما يكره صلحت حركات الجوارح كلها ونشا عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقن للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات إذا كان القلب سليما سلمت جميع الجوارح ولن يحصل عنده ادنى خلل وانما هذا يكون بماذا بكمال المحبه والخشيه ونحوها ولذلك الذي يريد الخير لنفسه يعتني بهذا الجانب كثيرا يقرا كثيرا في في اعمال القلوب لا سيما كما ذكرنا سابقا يرتبط بالقران ارتباطا اوليا يكون هو الاعظم فيه في قلبه لا يعظم كلام نقيم ولا نبي ولا غيرهم وإنما اكثر ما يكون تعظيما هو ماذا هو كتاب الله عز وجل ولو الى مقدار معين قد يقول قائل لا استطيع القران كله لا سيما من عامه الناس قل ولو جزءا واحدا ولو جزءا واحد ويكون عنده تعلق بمعرفة مراد الله عز وجل بهذه الايه وبهذه الكلمه والمراد بالسوره ومقاصد السوره يكون أعظم في نفسه من أن يعرف ماذا اراد ابن تيميه بكذا وماذا اراد ابن القيم رحمه الله بكذا النفوس قد تتعلق بي بمرادات وكلام الناس اكثر من تعلقها بكلام الله عز وهذا يدل على ماذا على فساده في الباطن هذا الفعل يدل على فساده الباطني ماذا لانه كلما عظمت التعلق بالله عز وجل عظمت التعلق بكلامه ولذلك جعل ابن تيميه رحمه الله في مفتتح كلامه في رسالته الفتوح الحمويه أنه من المحال أن يكون الصحابه لا علم لهم بالاسماء والصفات لماذا لانهم اكمل الامه ايمانا ومن كمل ايمانه كمل طلبه للاسماء والصفات فدل ذلك على انهم علماء وائمه فيه في هذا الجانب لان اكمل الامه ايمانا ولن يكمل لهم الايمان الا بماذا الا بتحقق به بهذا الجانب اذا كل ما عظم ربه عظم كلامه تبي لهذا قال رحمه الله تعالى وان كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها إن صلح صلح ان فسد فسد وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب يعني هوى القلب إذا اتبع الباطل حينئذ لابد له من أثر الفساد الصلاح في القلب لابد ان يكون له اثر في الجوارح والفساد في القلب لابد ان يكون له ماذا اثر في الجوارح كلاهما يجر إلى الى الفعل قال رحمه الله تعالى ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائي أسألك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من الافات والمكروها والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبه الله وما يحبه الله وخشيه الله وخشيه ما يباعد منه وفي مسند الامام أحمد رحمه الله تعالى عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه وعف بعضه العلم لكن معناه صحيح والمراد باستقامة ايمانه استقامه اعمال جوارحه فان اعمال جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب اعمال الجوارح لن تستقيم إلا باستقامه اعمال القلب إلا باستقامه القلب ومعنى استقامه القلب أن يكون ممتلئا بمحبه الله ومحبه طاعته وكراهه معصيته وقال الحسن لرجل داوي قلبك داوي قلبك اذا القلب يحتاج الى ماذا إلى علاج الى مداوات قال داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم يعني نظر البارز لو على الى ماذا الى صلاح القلوب وليس إلى الاعمال الجوارح ابتداء قال ابن قيم يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفه الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجائه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقه التوحيد وهو معنى قول لا اله الا الله اذا ليس المراد من لا اله الا الله مجردا لفظيا انما لابد من ماذا لابد من معنى قال المصنف رحمه الله تعالى وحسن الظن وحسن الظن يعني من الأخلاق المرضيه حسن الظن بالله عز وجل ومر في كلام القيم رحمه الله تعالى حسن الظن بالناس فهو له جهتان والعصر في هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا كثيرا من الظن ارتابوا كثيرا من الظن هذا أمر والامر اقتضى الوجوم وهو كذلك مقتض للنهي إن بعض الظن اسم بعض وليس كل الظن لانك تظن خيرا وقد تظن شراً الظن قد يكون خيرا قد يكون شراً أي لا تظن بأهل الخير سوءا إن كنتم تعلمون من ظاهر امرهم الخير كما قال القرطبي صاحب النقد او الناس والمؤمن او المسلم اذا كان ظاهره خيرا فلا يجوز حينئذ ماذا أن تظن به سوءا إذا لم يظهر منه ما ذكرنا اما اذا اظهر قرينه فلا باس ان تظن به ماذا ان تظن به به السوء قال الطبري رحمه الله تعالى بتفسير الايه يقول تعالى ذكر يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله لا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين وذلك أن تظن بهم سوءا فإن الظن غير محقين وقال جل سناء تظن كثيرا من الظن ولم يقل الظن كله بعد ذلك اذ كان قد أذن للمؤمنين ان يظن بعضهم ببعض الخير كذلك تظن أنه يقوم الليل وقد لا يكون كذلك صحيح تظن به أنه تمكن في العلم وقد لا يكون كذلك وان كان هذا الظن ينبغي ماذا أن لا تتكلم إذا ظننت بزيد من الناس أنه متمكن ولم يظهر لا يجوز أن تتكلم لماذا لانك ستخدع الناس ستوجه الناس الى هذا وليس الأمر كذلك وانما مجرد احسان ظن بقلبك فقط قال رحمه تعالى اذ قد, إذ قد اذن للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير فقال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين اذا هذا الظن فاذن الله جل ثناؤه للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض للخير وان يقولوه وقال ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمه والتخون للاهل والأقارب والناس في غير محله في غيره محله لان بعض ذلك يكون اسما محض فليرتنب كثير منه احتياطا قال وروين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا إلا إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا هذا الاصن قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث هذا الشاهد وقال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوان وقال سفيان الثوري الظن ظنان يعني نوعان احدهما اسم وهو ان تظن وتتكلم به يقع الظن في النفس وتتكلم به ولم يكن عليه قرين ولا دليل هذا يعثب والآخر ليس ي... ليس وهو أن تظن ولا تتكلم تظن ولا تتكلم كما مر معنا في ماذا في الحسد ونحن قلنا قد الانسان لا لا يستطيع ان يجاهد نفسه في شيء يقع في نفسه يحسد غيره لكن لا يؤثر في ماذا في كونه يتكلم أو يفعل لا يسيء الحديث في زيد من الناس من أجل أن يسقط كما يقولون يسقط من اعين الناس قل هذا إذا تكلم اثم أما إذا لم يتكلم ولم يفعل شيء وانما جاهد نفسه أو سكت عنيد لا لا اسم عليه سفيان هنا فيما حكاه من من الظن راى انه كذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره الظن هنا هو مجرد التهمه مجرد التهمه التي لا سبب لها اما اذا كان ثم سبب وليس فيه ليس به يعني لو اوقع نفسه في محل تهمه فاتهمه الناس لا يثمون لان هو الذي جن على نفسه ولذلك مر معنى ماذا إنها صفية وان الواجب ماذا واجب على كل مسلم الا يوقع نفسه في ما وقعت تهم فان أوقع نفسه في ما وقعت تهم حينئذ على نفسه جرت براقه هذا الاثر على على هذا قال هنا الظن هو مجرد التهمه التي لا سبب لها كمن كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك وامر سبحانه بالظن الكثير من الظن ليفحص المؤمن عن كل ظن يظنه حتى يعلم وجهه يعني يجعل يتانى اذا علمت أن كثيرا من الظن مما تظنه انت اسم حنيد ماذا كلما ظننت تفحص تتاكد حتى يعلم وجهه لأن من الظن ما يجب اتباعه فان اكثر الاحكام الشرعيه مبنيه على الظن كالقياس وخبر الواحد دلالة العموم ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به فارتفع عن الشك والتهمه يعني هذا مستثنى من دلاله النصوص وهو محل اجماع قال الزجاج هو أن يظن بأهل الخير سوء كما قال قرطبي فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن به مثل الذي ظهر منهم يعني ترى انسان يدخين قلت هذا فاسق لا باس تعتقد فيه انه انه فاسق رجلا لا او رجل لا يماشي إلى الفسقه قلت هذا ما يماشي الفسقه الا عنده شيء من افعال لا باس به صحيح لانه اظهر ذلك فكل من اظهر شيئا اما بفعله أو بمخالطته للفسقة ونحوه فظننت فيه الظن السوء هذا لا يئس هذا لا لا يئس قال هنا فاما اهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان هو أن يظن باخيه المسلم سوءا ولا بأس به ما لم يتكلم به على ما ذهب اليه سفيان الساعد فان تكلم بذلك الظن وابداه اثما وحكى القرطبي عن اكثر العلماء أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وانه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهر القبيح يعني فيه تفصيل في في قال وجملة شوكان قال وجمله ان بعض الظن اذ تعليل لما لما قبلها من الامر باجتناب كثير من الظن اجتنب أمر وهذا البعض هو ظن السوء باهل الخير والاسم هو ما يستحقه الظان من العقوبة ومما يدل على تقييد هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء قول تعالى وضلنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فلا يدخل في الظن المأمور باجتنابه شيء من الظن المأمور باتباع في مسائل الدين كما ذكرنا سابقا قال رحمه الله تعالى وحسن الظن والتجاوز هو بمعنى العفو السابق عفوا والصفح وحسن الخلق امر معنا ورؤيه الاحسان والاعتراف بها وشكر النعمة ومر معنا شكر التفضل والشفقه على خلق الله كل هذا داخل في جمله ما, ما سبق ثم قال والحياء من الله ومن الناس يعني صرح بالجهتين بخلاف ما سبق فيما يتعلق ب ابن وما قبله والصحيح يعني هذا خلق مهم وهو الحياء من الله ومن الناس اكد به من الناس أن يتحل به كل مسلم الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعذ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الايمان يعذ أخاه في الحياء يقول له تستحي من كذا إفعل وكذا تجر يعني يجرئه على على امور فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه واتركهم فان الحياء من الإيمان وفيه عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير وهو كذلك لا ياتي إلا بخير وهذا حصر عين يريد لا نقول حياء نوعا كما يقول بعض العلماء لا نقول حياء لا ياتي إلا بخير وما سماه العلماء انه حياء تسميته حياء غلط هذا انما قد يقال بانه حياء لغوي لكن ليس بالحياء الشرعي لانه من الإيمان حيا شعبة من من شعب الايمان فدل على انه عباده اذا كله خير كله ولذا قال حيا لا ياتي الا بخير وفيه ما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة او قال بضع وستين شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها ماضت الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان عباده اذا وفيما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها فإذا راى شيئا يكره عرفناه في وجهه قال النووي رحمه الله تعالى الحياء ممدود وهو للسحياء ثم روى عن الجنيد قال الحياء رؤيه الاء الاء الحياء يعني تعريفه حقيقته رؤية الاء أي النعم ورؤيه التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياة يعني ما هو الحياء ان ترى نعم الله عز وجل عليك ثم ترى ماذا تقصير في في الشكر يتولد من هاتين الرؤيتين ما يسمى به بالحياء لان هذه الاعمال القلبية هذه قد يتعذر تعريفها يعني بتعريف جامع مانع على جهتي الحدود المعروفة قال قاضي عياض وغيره انما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة هو قد يكون غريزه لانه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر اعمال البر يعني الحياء على نوعين حياء غريز فطري يفطر عليه الإنسان وحياء لا كلا ليس عنده حياء لكنه يحاول ماذا أن يكتسب هذا الخلق يسمى حياء يسمى حياء, حياء اذا قد يكون بالكسب وقد يكون غريزة وقد يكون غريزة ولكن استعمانه على قانون الشرع يحتاج الى اكتساب نيه وعلم يعني اذا اردنا به ك كشعبه من شعب الإيمان لابد من علم يوافق الشرع ولابد بد من نيه صالحه فهو من الإيمان بهذا بهذا الاعتبار ولكونه باعثا على افعال البر ومانعا من المعاص انظر الحياة يبعث يحرك الإنسان على أن يفعل البر ولذلك تستحي من الانسان فتفعل اشياء وانت لا تريد وعاصنا تفعلها وقد تكف عن اشياء حياء اذا الحياء يكون باعثا للفعل ويكون باعثا للترك سواء كان يتعلق بالله عز وجل او يتعلق بي بالخلق ولكوني باعثا على افعال البر ومانعا من المعاصي واما كون الحياء خيرا كله واما كون الحياء كله ولا ياتي الا بخير فقد يشكل على بعض الناس هذا كلام النووي فقد يشكل على بعضك على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياة قد يستحي ان يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف نهيه عن المنكر وقد يحمله الحياة على الاخلال ببعض الحقوق وغير ذلك نقول هذا لا يسمى لا يسمى يسمى عجزا ومهانه وذلا وخورا الى اخره لا يسمى حياء حياء لا يكون إلا باحثا عن الخير لان النبي صلى قال لا ياتي إلا بخير لابد أن نقول لا ياتي إلا, إلا بخير هذا الذي يزعمه لم ياتي بخير إذا قال فالنصف لا نسميه حياء ولا نسميه حياء قال وغير ذلك مما هو معروف في العادة وجواب هذا ما اجاب به جماعه من الائمه منهم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقه لا يسمح بل هو عذل وخور ومهانة وانما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف يعني ليس هو استعمالا شرعيا اطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي ولا يسمح الاصل انه حتى بالاستعمال ما أن ان الشرع بين ان الحياء لا ياتي الا بخير نترك هذا اللفظ في الدلاله على أنه يقول مثلا مثلا تركت الامر بالمعروف استحيت قل لا لا تقول استحيت قل عجزت ولا تقل ماذا استحيت لماذا لان الحاله اتلى لا بخي فنوافق الشرح حتى في الالفاظه تتمه في الالفاظ تنبه لهذا قالوا إنما تسميه حياء من اطلاق بعض اهل العرف اطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي وانما حقيقة الحياة خلق ينبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق سواء كان ماذا ذي الحق خالق جل وعلا أو كان من من البشر قال ابن رجب واعلم ان الحياء نوعان احدهما ما كان خلقا وجبله غير مكتسب غير مكتسب فطريا وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير فانه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءه الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار قال قد روى عن عمر أنه قال من السحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي, وقى وقال الجراح ابن عبد الله الحكمي وكان فارس اهل الشام تركت الذنوب حياءا 40 سنة ثم ادركها للورع يعني حصل الورع بعد بعد الحياه 40 سنه ويترك الذنوب حياء من الله عز وجل وعن بعضهم قال رايت المعاصي رايت المعاصي رايت المعاصي نزاله فتركتها مروئه فاستحال الديانه يعني ترك المعاصي ابتداء من باب الحياء ثم صارت دينا صارت دينا بمعنى انه هو احتسب الاجر جاءت النية قال ابن رجب النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنه الاعين وما تخفي الصدور فهذا من اعلى خصال الإيمان يعني الحياة الذي يكون فطريا هو خيرا لانه يبعث على ماذا على الفعل والترك سواء تعلق بحق الناس او بحق الله عز وجل حياء آخر هو ثمرة لمعرفة الله تعالى هذا لا شك انه اعظم درجه من من الحياء السابق قال ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليه وعلمه بخائنة الاعين وما تخفي الصدور فهذا من اعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الاحسان وقد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤيه التقصير في شكرها فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي سلب النوعين لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والاخلاق الأدنى او كذلك إذا لم يستحي حينئذ لا, لا يبالي لا بنظر الخالق جل وعلا ولا بنظر المخلوق يفعل ما شاء يفعل ما شاء ويترك ما ما شاء لا يبالي قال فصار كانه لا ايمان له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان الحياء شعبة من الايمان ثم الحياء يبعث على فعل المأمورات واجتناب المنهيات فإذا فقد الحياة قد يترك جميع الواجبات ويرتكب جميع المنهيات فلا ايمان له بهذا الاعتبار قال هنا فلا ايمان له وقد روى مما راسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء حياءان طرف من الإيمان والآخر عجز قال ابن رجب عله من كلام الحسن لكن هذا فيه ماذا في أن الحياة على قسمين منه هو عاجز وسمي حياة لكن هذا يترك يعني ليس بصواب حتى لو ثبت عن حسن والحديث لا يصح لكن لو ثبت عن حسن رحمه الله تعالى لا يثبت لا لا لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعبر به وانما نقول ماذا عجزون نحو ذلك قال وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حسين ان نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله يعني الحياة منه سكينه ووقار ومنه ضعف يعني قسم الحياه الى نوعين فغضب عمران صحابي غضب وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه النبي صلى الله عليه يقول الحياه لا ياتي الا بخير وكلهم من الإيمان وانت تقول من عجز هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه في في اللفظ قال فغضب عمران وقال احدثك عن رسول الله صلى الله وسلم وتعارض فيه والامر كما قاله عمران فان الحياء الممدوح في كلام النبي فان الحياء الممدوحه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح فاما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عبادي فليس هو من الحياء إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة والله اعلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى والحياء من الحياة ومنه الحياء للمطر لكنه مقصور وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوه خلق الحياء على حسب حياة القلب يكون فيه قوه خلق الحياء وقله الحياء من موت القلب والروح فكلما كان القلب احيا كان الحياء اتم كان القلب احيا يعني اكثر حياه وانما حياته بماذا باعمال القلوب بمحبه الله عز وجل وإخلاصه الى اخره كان الحياء اتم قال رحمه الله تعالى ومحبه الله تعالى هي الخاصله الجبعد أن ذكر لك بعض الامثله مما يتعلق بالاخلاق المرضية أراد أن يدلك على صفة أو عمل يجمع ذلك كله وهي محبه الله تعالى ولذلك عرف المقيم التوحيد افراد الله تعالى بالمحبة فشملت جميعا واعمال القلوب ثم شملت ماذا اعمال الجوارح لانه اذا تحقق القلب باعمال القلوب اثمر قولا اللسان واعمال الجوارح لذلك من فقه الامام رحمه تعالى هذا ومحبه الله تعالى هي الخاصله بالفتح الخل وايضا الفضيله والرذيله تكون في الإنسان أو يقال بانها غلب على على الفضيله الجامعه لمحاسن الصفات كلها هي المحبه لله عز وجل والمحبه كاسمها محبه يعني لا تحتاج لا الى الى تعريف الحب كل واحد يعرف الحب والبغ كل واحد يعرف لا يحتاج ماذا؟ إلى تدليل ولا يحتاج الى تعريف فالذي يتصور بالذين هو المراد من من اللفظ قال ابن قيم لا تحد المحبة بحد أوضح منها لو قيل لك عرف المحبه قل هي المحبه هي هي المحبه لا يخف على الناس فالحدود لا تزيدها الا خفاء وجفاء تبعدها فحدها وجودها ولا توصف المحبه بوصف اظهر من المحبه اذا المحبه هي هي المحبه وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها واحكامها ثم ذكر تعريفا للمحبه اوصلها إلى الى 30 وختم به بال30 وقال هو احسنها لو اردنا تعريفا اردنا تعريفا وأراد أن يختار تعريفا فاحسنها هو التعريف الذي عنوله له ب30 قال وهو من أجمع ما قيل فيها قال ابو بكر الكتاني جرت مساله في المحبه بمكه أيام الموسم في الحج يعني يتكلمون في العلم فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد اصغرهم سنا فقالوا هات ما عندك يا عراقي فاطلق راسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم باداء حقوقه ناظر إليه بقلبه احرقت قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس وده فإن تكلم فبالله أنا حذفت جملة هنا فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله تعريف جامع عند لامام القيم رحمه الله تعالى قال فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جزاك الله يا تاج العارفين يعني على ممن أخذه على الجنيد وهذا مما ناخذه على امام القيم رحمه الله تعالى في ذكره هذه الاقوال وانما نحن نحكي ولا نؤيد ثم ذكر فاصلا في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وذكر 10 اسباب 10 اسباب أحدها قراءه القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه هو الصلاح الاعظم في المحبه وغيرها فيما يتعلق به بالرجاء والمحبه والاخلاص القرآن كلام الله عز وجل لكن لا يتعنت بمجرد اللفظ كما قلنا مرارا قران ما انزل من اجل ان يقرا فحسب فقط قراءه بالالفاظ هذا ليس ليس من صميم الدين وانما أنزل القرآن من أجل أن يعمل به والعمل به فرع عن تعقل معانيه هكذا يتعقل المعنى ثم يعمل وأما فقط سنتين ثلاث عشر و1300 هو يقل القرآن فقط قل لا هذا ليس ليس مقصود الشارع ليس مقصودا بإنزال القرآن انما المقصود هو العمل قراءه القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه وذكر ابن, ابن تيميه رحمه الله في اول مقدمه التفسير قال انه لان لماذا مثل بكتاب العلم لان النفوس هكذا هو يخاطب علماء وطلاب علم النفس اذا اذا را الفيت مالك بحث عن ماذا ها اذا را يحفظ الفيت بن مالك ماذا يصنع يبحث عن شيخه من أجل أن يفك له ماذا المعاني من أجل أن ان ان يحفظ شيئا يفهم معناه ثم يرغب في ماذا في العمل كتاب ربك اولى من ذلك فتبحث عمن يدلك على المعاني تاخذ لو تفسيرا ثم بعد ذلك تعمل لذلك شبه هذا بهذا فتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد يعني طالب العلم ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه فلا أن ان تكون ماذا ثم هم في معرفة هذا وذاك قد يتعلق بعضه بالفيه الملك هذا يريد الكوكب هذا المراقي هذا الزاد إلى اخره لا باس بهذا هذا محمود ونحث الناس عليه لكن يجب قبل ذلك ماذا أن ان يتعلق بكتاب الله ان تكون عنده همة يحدد قلبه شوي فاذا كان كذلك نقول هذا علامة خير أما إذا كان لا يستوى هذه يعني ميزان لطالب العلم هل في قلبك حركة إلى أن تفهم مراد الله عز وجل ام دائما لا تفكر الا في المتون إذا كان الثاني هذه مصيبه أن طالب علم الاصل تكون ماذا تكون قدوه واسوه للناس وانت تريد أن تكون ماذا اماما في الدين وكيف يتعلق القلب بهذه المتون اكثر من تعلقك بكلام الله عز وجل هذا الأول الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض تقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض فانها توصل الى درجه المحبوبية بعد المحبه الحديث القصي الثالث دوام ذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبه على قدر نصيبه من هذا الذكر يعني يكون ماذا ولي جنبيه بذكر الله عز بجلسانه وقلبه وعمله الذكر عمه الانواع الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى هنا هذا المحك في معرفة ماذا في معرفة محبه الله عز وجل تقدمي على على غيره والتسنم إلى محابه يعني الارتفاع والعلوم وإن صعب المرتقى الخامس مطالعة القلب لاسماءه وصفاته لان القلب يتعلق بمن يعرفه إذا كن لا يعرف ربه باسماءه وافعاله وصفاته كيف يحبه صعامله فلا بد ان يكون عنده ماذا أن يكون عنده تعلق بان يعرف ربه معرفه الله عز وجل باسماءه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله باسماءه وصفاته وافعاله أحبه لا محاله لا لمح ولهذا كانت المعطلة ونعم ولهذا كانت المعطلة والف والفرعونيه والجهميه قطعت طريق على القلوب بينها وبين الوصول الى المنه يعني هؤلاء لا نصيب لهم من محبه الله عز وجل لان لم في أسماء ماذا؟ انكروا الأسماء واذا اثبتوا أسماء انكروا المعاني اذا يتاملون فيما كيف يعرفون ربهم لا يعرفون الله عز وجل ابليس اعرف بالله من الجهنم الصفوان هكذا السادس مشاهدة بره واحسانه والائه ونعمه الباطنه والظاهره فإن دعية إلى محبته السابع وهو من اعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الاسماء والعبارات رحم الله تعالى الثامن الخلوة به وقت النزول الالهي لمناجاته وتلاوه كلامه والوقوف بالقلب والتادب بادب العبوديه بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبه التاسع مجالسه المحبين الصادقين والتقاط أطائب ثمرات كلامهم كما ينتقي اطيب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعه لغيرك الكلام والكلام واللسان واللسان لسانه هو الذي يرد الانسان الموارد العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل قال بعد ذلك فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبه ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله أمران وملك ذلك كله امران الاستعداد الروحي لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق قال المصنف بعد ذلك لما ذكر ان المحبه صفة محبة المحبه الهاصبه تجمع جميع ذلك قال هذه مجرد دعوه لابد من ماذا لابد من الدليل والبرهان قال وإنما تتحقق تلك المحبه لله عز ب متابعه بسببه بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال ابن رجب ويدل على ذلك يعني على محبه الله عز وجل قوله تعالى وذكر الآية فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله اتباع رسوله فدل على أن المحبه لا تتم بدون الطاعة والموافقة يعني يدعي أنه يحبك ولا يطيعك بل يعاديك هذه دعوه كاذبه حتى بين البشر دعوه كاذبه اذا كان يدعي محبتك إذا اطاعك ويوافقك في اقوالك وافعالك في الاجاد والترك أما أنه يخالف ثم قال انه احبك قل لا هذا كذب هذا ليس بحق قال فدل على أن المحبه لا تتم بدون الطاعه والموافقه قال الحسن قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نحب ربنا حبا شديدا فاحب الله أن يجعل لحبه علما فانزل الله هذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال ومن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته لن تحب الله حتى تحب طاعته وسئل ذنون متى أحب ربي قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر أمر من من الصبر وقال بشر ابن السري ليس من اعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك هذا ليس من علامات المحبه تحب ماذا تحب ما يبغض حبيبك قل هذا لا يدل على على البغض لا يدل على المحبه قال ابو يعقوب كل من ادعى محبه الله عز وجل ولم يوافق الله في امره فدعواه باطل ليس بصواب وقال رويم المحبه الموافقة في كل الأحوال وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وعن بعض السلف قال قرات في بعض الكتب السالفه من أحب الله ولم يكن عنده شيء اثر من رضاه ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه اذا حب الله علامة ذلك أن يكون محبه الله مقدم على كل شيء وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعطى لله ومنع الله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الإيمان ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح اذا كانت كلها لله فقد كمل ايمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا اراده الله واراده ما يريده لم تنبعث الجوارح الا فيما يريده الله فسارعت الى ما فيه رضاه وكفت عما يكره وعما يخشى أن يكون مما يكره والا متيقن ذلك قال الحسن ما ضربت بصريمه ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى انظر على طاعة أو على معصيه يعني لا يتحرك ولا يسكن إلا بماذا بان يسال نفسه هل هذا طاعه ام معصيه فان كانت طاعه تقدمت وإن كانت معصية تأخرت أو تقدمت وتأخرت بنضبط من وقال محمد بن الفضل البلخي ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل وقيل لداود الطائل لو تنحيت من الظل إلى الشمس فقال هذه خطى لا ادري كيف تكتب لو تنحيت من من الشمس إلى الظل قال هذه خطى ما ادري اين تكتب فهؤلاء القوم يقولوا بنرجس برحمه الله تعالى فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبقى فيها اراده لغير الله عز وجل صلحت جوارحهم لم يبقى في قلوبهم إرادة برضى الله عز وجل صلح الجوارح فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه والله تعالى اعلم اذا ختم لك الاخلاق المرضية بصفه جامعه لجميع تلك الانواع وذكرنا كلام القيم رحمه الله تعالى بالاسباب الجالبه وكون هذه المحبه لها علامة وهي الاتباع فمن كان متبعا فهو صادق في دعوه المحبة ومن لم يكن متبعا بالكلية فهو كاذب والنقص بالنقص الكمال بالكمال وجودا وانتفاء والنقص بالنقص وجودا وانتفاء والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين